ولا تقولوا لمن يقتنو في سبيل الله أموات بل أحياء بل أحياء, بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولون لمن يقاتل في سبيل الله أموات بل أحياء, بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال نقص من الأموال والأفس والثراءات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم نصيبة قالوا قالوا إن لله قالوا إن لله وإنا إليه راجعون من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون